قالت لهم رسولهم إن نحن إلا دشرا مثلكم ولكن الله ولكن الله يمنع على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا توكل على الله وقد هدانا سب ولا نصبر على ما اديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى إليهم ربهم لا الظالمين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 يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بموت ومن ورائه عذاب غليظ. مثَلُ الَّذينَ كفَووا بِرَبِّهِم أعمَالُهُم كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاطِقٍ لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد